حزب الفلاح لمحمد بن سليمان الجزولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبير تكبيرا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق فز الله عنا نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهل ربنا لا تزهر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحى أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتنا يا رب بقولها وانفعنا يا رب بفضلها واجعلنا من خيار أهلها وحشونا في زمرة قومها آمين آمين آمين يا رب العالمين